وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِهِنَّ قَوْمَنَا لَا هُمْ لِكُمْ أَهْلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّكُمْ لَمُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا نَعْمَعُذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 نامه عنو قلنا لهم كونوا قردا خاشئين واذا اذن ربك لبعثنا عليهم الى يوم قيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لشرير العاقب وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُنُمَا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالشَّيَآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فقلب من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون فيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم من وإنفاق التتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ